من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة رواه الطبراني وحسنه الألباني أطلب العلم اخيه فهو درب بينور به, به ترقى به تحيا عالما فخور اطلب العلم اخيه فهو درب بينور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سلى الامام العاشث العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمت فل لحو سلى الامام العاشث العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمت فل لحو صابرا بالعلم صبرا حتى سموه الصبور يخرج العلم بفاهم مثل ريحان ثبور اطلب العلم اخي فهو درهم به به ترقى به تحيا عالما حبا فخور اطلب العلم اخي فهو درهم به به ترقى به تحيا عالما فخور. كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك السكون سموك اسما لتكن مثل الحضور كن رفيقا كن عظيما كن كما تلك من القلب نحو النجم مستنير حياً رفض النفس الهور تطلду بالعلم أخيف ودرهم به نور به ترقى به تحيا عالماً حراً فخور تطل padding ودرهم به نور به ترقى به تحيا عالماً حراً فخور إن سألت عن إمام أفقيهم بالأمور إبن عباس ترنم وسيبقى بسدور إن سألت عن إمام أفقيهم ابن عباس ترنم وسيبقى بالسدور فهو كالشمعة تذهب حتى تدين بنور تاهرا بالليل علم وبيوقات السحور أطلوب العلم أخي فهو درهم به نور به ترقى به تحيى عالما حرا فخور أطلوب العلم أخي فهو درهم به نور ترقى به تحيى عالما حرا فخور ابن مسعود فقيه علم أحيى الغفور فإذا أعطاك رأيك نسهما بالنحور ابن مسعود فقيه علم أحيى الغفور فإذا أعطاك رأيك نسهما بالنحور وعليم الأمة بالدين وعاذ ليبقى اقرأوا التاريخ تهني عن وفواه السطور اطلوب العلم وخيفا ودرب بيه به ترقى به تحيى عالما حرا فخور اطلوب العلم وخيفا ودرب بيه به ترقى به تحيى عالما حرا فخور. اذبك النبي يوما سمع صوت الجهور ياهو بيك امروت عن كليالي والعصور اذبك النبي يوما سمع صوت جهور ياهو بيك امروت عن كليالي والعصور أتبوا اليوم كانبت الذبت أطول جدو يا أساس الدين يا صرحن يا صلب صفور العلم خيف ودرهم بينه بيت الرقابي تحيا عالم فخور بطلب العلم خيف ودرهم بينه بيت الرقابي تحيا عالم الحرم فخور بيت الرقابي تحيا بيت الرقابي تحيا عالم فخور.